بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله وكذا يفعل كل من حدثه داء لحديث صلي وانقطر على الحصير ضواه البخاري وصلى عمر رضي الله تعالى عنه وجرفه يتعب دما ويحرم وطو المستحابة لأنه أذن في الفرج أشبه دم الحيد ولا كثارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه وعنه يباح وهو قول أكثر أهل العلم لحديث حمنة وأم حبيبة رضي الله تعالى عنهما قاله في الشرح والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وآله وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف وأكثره أربعون يوما قال الترمذي رحمه الله أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم على أن النفتاء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي قال أبو عبيد قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت النفتاء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجلس أربعين يوما رواه الخمسة إلا النساء الذي حدثه دائم هو صاحب السلس الذي لا, لا يتوقف البول معه لا يقدر على إنساكه وكذلك صاحب الريح الذي يخرج من الريح من دوره ولا يقدر على الامساك وكذلك من أبيه جروح الجروح من سياله لا يقدر على الامساك هذا يصلي على حسب حاله ولو كان الجرح أو البول يتكاطر يسمى صاحب حدث دائم فيتوضعوا لي وقت كل صلاة يعاكد ما في هذا الحديث أن عليه السلام قال لها اصلي قطر الدم على الحصير الحصير هو الفراش الذي يحمل من خوص النخل من الخوص يتخذونه مصلى هكذا رواه البخاري وفي الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه صلى عمر وجرحه يشعب دمه لما انه طعن صار الدم يسيل استمر يسيل الى ان مات رضي الله عنه لم يتوقف فصلى وجره ويتحب لأنه لا يقدر على إمساكه وليس به دليل على أن الدم لا ينقر وليس به دليل على أن الدم طاهر وإنما هذا حدث دائم كصاحب السلس لو ترك الصلاة ما توقف الدم فعمر رضي الله عنه قال لما كيل له الصلاة يا عمر يا امير المؤمنين قال نعم انه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه وصلى وجرحه يثعب دمه هذا يتعلق بالمستحاضه ذكر بعد ذلك حكم وطئ المستحاضه واختار المات انه لا يجوز يحرم وابطل مستحاضه وذلك لان هذا الدم الذي معها هو الاذى الله تعالى يقول يسالونك عن المحر كل هو اذى فلا تزل النساء بالمحر ولا تقبضهن حتى يطهرن هذا لانه دم ولأنه منتن ومستقدر وإذا رطئ الحائضة أو المستحاضة وإنه يتنجس ويتلوث وينغمس في هذا الدم فلعجل ذلك قالوا كما أن الحائض لا توطى فكذلك المستحاضة العلة واحدة وهو الأذى فهو مثل دم الحيض ولكن إلى كفارة لوجود الخلاف يتقدم أن الوطأ في الحيض فيه كفارة دينار أو نصف دينار وأما في الاستحاضة في وجود الخلاف ليس به كفارة لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه يعني أنه لم يكن مثل الحيض في كل حال وهنا كروعيت أن لم يحمد أنه لا يباح فهذا قوله أكثر أهل العلم فإن أم حبيبة كانت تحت عبد الرحمن بن عو وحمنا كانت تحت طائلة ابن عبيد الله قد ذكروا أنهم حبيبة التعيض سبع سنين ومع ذلك فإن زوجها لم يتوقف عن جماعها هذه السبع سنين فلا بد أنه كان يمسها وإذا أبيعت الصلاة فإن الجماعة يباح ولأنه قد يتوقف الدم عنها ساعه وساعات وزوجها أكد لا يتحمل أن يتركها هذه السنوات فهذا هو الصحيح أنت مما يتعلق بالحيض والاستحاضة وبدأ فيما يتعلق بالنفاس النفاس مشتق من التنفس وقد يطلق على الحيض انه نفاس ذلك وليه في الحديث ان محضت عائشه الى ان نفستي ولكن اكثر ما يطلق النفاس على الدم الذي يخرج بعد الولاده وذلك لأن المراه اذا حملت انصرف دم الحيض لغذاء الجنين في الرحم وتوقف عن الخروج فيتغذى به مع سرته وينبت عليه لحمه وتنبت عليه اعضاؤه فإذا ولدت كان هناك دم قد زاد عن غذاء الجنين واحتبس في الرحم فيخرج بعد الولاده متواليا شيئا فشيئا الى ان ياتيا على آخره إلى أن ينتهي فلا حد لأكله قد يكون أكله يوم عبض يوم يكون لم يرد تحديده ووجع فيه إلى الوجود ووجد قليلا ووجد كثيرا يعني أكد وجد أنها تظهر بعد الولادة بيومين أو بخمسة أيام أو عشرة أيام أروي ان امرأة ولدت على عدية صلى الله عليه وسلم فعلم ترى دماء بعد الولادة سميت ذات الجفوف الجفوف لبس يعني جافة لوعيتنا أن عائشة قالت لها أنت امرأة طحرة الله بمعنى أنها لما ولدت لم يكن هناك دم يمكن أن دمها كان قليلا الدم الحيض كان قليلا وأنه كله منصرف غذاء للجنين في الرحم ولم يبقى منه شيء فلما ولدت خرج أخرج الولد ولم يكن في الرحم شيء فطهرها الله فمنهن من تطهر بعد يومين او بعد خمسه او بعد عشره او بعد نصف شهر او بعد عشرين يوما ومتى طهرت فانها تتطهر وتصلي أكثره أربعون يوما ما وجد أن النفاس يبقى مع المرأة أربعين يوما قال التلمذي أجمع بالعلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم على أن النفا ستدعى الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهرك قبل ذلك فتغسل وتصلي هكذا حكثت المنزي الإجماع أنها ما دام الدم معها فإنها تترك الصلاة إلى حد أربعين يوما. فإذا نضت الأربعون فإنها ترتكل بعد ذلك. يقول أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس أبو عبد الكاسم المسلم يقول وعن المسلمة قالت كانت النساء عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم تأجل في أربعين يوم أرواه الخمسة علم نسائل لكن أذكر بعضهم أنه قد يزيد يعني يزيد على الأربعين فإذا زاد وكانت الزيادة مساوية لما قبل الأربعين فإنها تعتبر يعني قد تقول بعض النساء إنه يستمر معي الدم إلى خمسين يوم إلى خمسة أربعين يوما فنقول اعتبني ذلك بصفة الدم هذا الدم الذي يخرج إذا كان في الأسبوع الأول مثلا وفي الأربعين كلها وفي الزيادة على الأربعين ما تغير لونا ورائحة وكثرة فإنه يعتبر كله دم نفاس ولكن أغلب النساء ينقطع هذا الشهر وبعد 25 يوما يقول يثبت الحكمه بوافع ما يتبين فيه خلق الإنسان إذا وضعت نطفة فعلا يعتبر نفاس أما إذا وضعت مضوعة وضعت مره قد تبين بها الإنسان الانسان راس يدان ورجلان ولو ان اليدين ملتصقتين والرجلين كذلك ولو انه كالاصبع او نحو فإنه يعتبر دمها دم نفاس قدره بعضهم باربعه اشهر اذا بعد اربعه اشهر فانه يعتبر دم نفاس وقبل ذلك يعتبر دم فساد اذا اسقطت في الشهر الثالث ونحوها ولعل الصواب انها اذا اسقطت في الشهر الثالث أو الشهر الثاني وخرج مع ادم اللون ولون دم الحيض أنه يعتبر دم حيض وذلك لأن دم الحيض يحتبس بالظهيم لأيام العلو، لما انها علقت يتوقف عدد الدم فإذا اسقطت بعد شهرين أو بعد ذلاية أشهر خرج ذلك الدم الذي كان محتبسا بعض النساء تعمل ما يسمى بالتنظيف إذا أسترطت إنهم ينظفونها ينظيفون الرحم أظفنا الظحم بإعدواء نحوه يخرج ما تحجر في الرحم. وعلى كل حال إذا أسترطت بعد شهر شهرين الدم الذي يخرج معه ليس دم نفاس ولكنه دم حير واما بعد أربعة أشهر فإنه يعتبر دم نفاس وبعضهم أحدده بـ وثمانين يوم قال إنه أكل ما يتبين في خلق الإنسان لأن الأربعين الأولى كان نطفه مني والأربعين الثانية كانت الفتاة عدم علقة والأربعون الثالثة تبدأ في اليوم الثالثة الحادي والثمانين فيكونهم مضغة فيتبينوا فيها قال عليه يوم قال رحمه الله فان تخلل ال نقاء فهو طهر بما تقدم لكن يكره وطؤها فيه قال احمد رحمه الله ما يعجبني ان ياتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاصي رضي الله عنه انها اتته قبل ال فقال لا تقربيني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 نص عليه، ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماعة، لأنه حق له وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه، لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد. إذا انقطع الدم في الأربعين أبي أنفعت نقاءا بعد عشرين يوما. إلا أن ترى دمى فإنها تعتبر قد طهرت في هذه الحال تغتسل وتصلي بعد العشرين يعتبر طهرة في أثناء الأربعين لكن بعض النساء ترى دمى مثلا عشرين يوما إذا ما انقضى علينا خمسة أيام لم يرجع إليها. إحنا نقول في هذه المدة خمسة الأيام إن كانت صامت الصوم فرض فإنها تقضيه ونقول لا لا تترك الصلاة أصلي وصومي وأقضي الصيام الواجب. مخافة أنه لم يزال النفاس وأن هذا الانقطاع فاصل بين اوله واخره إذا انقطع النفاس ولو بعد خمسة أيام عشرة أيام فإنها كالطفرة ويعتبر ذلك كالطفرة كاملة لكن يكره وفقها قبل الأربعين يقول الإمام أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها واستدل بقصة عثمان بن عبد العاصر رضي الله عنه ذكر أنه الطهورة امرأته بعد شهر فجاءت لتنام معه فقال لا تقربيني حتى تكمل الأربعين فدل ذلك على أنه اعتبر أن هذا أنه زمان لفاس لأنه يمكن أن يرضي عليه الدم لأنه ما دام ما ثمت الأربعون فإنه يمكن أن يعود يقول من وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان واحدا مفردا يعني اعتبر توأم قد يكون بينهما مدة هكذا يقولون لو كان بينهما أربع يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول فلم يعتبر فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله النفاس واحد من حمل واحد فلم يزل على الأربعين ولعل هذا فيما إذا خرج الدم بعد الأول لكن بعض النفاس النساء يتوقف الدم بعد الأول إذا كان في بطنها آخر يكون هناك يخرج من اجل ان الثاني خرج ذلك الدم المتحجر في يكون هناك خرج من اجل دم يكون هناك افضل من أنه لا يكون بينهما إلا وقت يسير يمكن أن يكون بينهما يوم أو يومان بين التوأمين وعما أنه يجلس الثاني في بطنها أربعين يوما فإن هذا نادر ولكن لو وقع فالصحيح أن الدم الذي يكون بعده دم نفاس في وقت فسائل ما في وقت حائض من الكفار قياسا عليه بما أنه إذا وطعه قبل تمام الأربعين أو قبل الطهر فإنه يكفر لكن الصحيح أنه إذا انقطع الدمولة بعد عشرين يوما وأمرت بالصلاة وبالصيام وبالكراه من المصحف وطهرت في هذه الحالة ما نعمل وك. وذلك الانكطاع الأذى لأن الله تعالى قال كل هو أذى وهذا الأذى قد توقف والزوج قد إلى يتحمل أن يصدر إذا رأى تصلي وكد توقف الدم يقول يجوزر الرجل شرب دواعي مباحا يمنع الجماعة <تصفيق> يعني قد يكون بعض الرجال فيه قوه شهوه ولا يستطيع ان يتحمل الصبر اربعين يوما او نحوها فهل له ان يتعاطى دواء يخفف الشهوه او يكسر حده ذلك له ذلك قد ذكر الاطباء ادويه أن تك... أن تخفف الشهوه وعدوية أن تقويها حتى ذكرها كثير من العلماء في كتب العلم أكبر مفلح في الأداب الكبرى الأداب الشرعية والمنح المرئيه فإنه أطال فيما يتعلق بالطب هاي جنو إذا اشتدت شواتوا أي تعاطى ما يخففها كما أنه إذا ضعفت يتعطى ما يقوي شأوته وكذلك المرأة يجد الآيسر بالدوائل في حصول الحيض وكذلك عظى لقطعه وتوجد الآن هذه الحبوب التي توقف الحمل وكذلك عظى توقف الحيض في هو والحل حتى يرد دليل على التهديم وهو لم يرد قال رحمه الله باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذل لكم أحدكم وليأمكم أكبركم والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد في الحضر في القرى والأمصار قال مالك رحمه الله إنما يجب النداء في مساجد الجماعة وعلى الرجال فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة قاله ابن عمر وأنس وغيرهم وغيرهما رضي الله تعالى عنهما ولا نعلم عن غيرهم خلافهم قاله في الشرح الأحرار للأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة ويسنان للمنفرد لحديث, عقمة لحديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا يعجب ربك من راعي الغنم في رأس شظيه جبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة رواه النسائي وفي السفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ابن الحوير رضي الله تعالى عنه ولبن عم له إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما متفق متفق عليه الأذان لغة الإعلام ومن قوله تعالى أذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر وقوله تعالى اذن في الناس بالحج فالأذان في اللغة الإعلام العام اعذن الناس اذن في الناس يعني اعلمهم ثم انه أطلق على هذا النداء الذي في أوقات الصلاة المعروف فأصبح كلمة الأذان تنصرف إلى هذا النداء الذي يكون عند دخول الأوقات والذي هو اعلام بدخول الوقت إعلام للناس السامعين بأن وقت الصلاة قد دخل وكذلك نداء لهم الى الصلاه ولذلك يشتمل على النداء بقول حي على الصلاه حي على الفلاح فهذا معنى كونه نداء نداء للناس يطلق عليه النداء قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعمى هل تسمعوا النداء قال نعم قال فأجب النداء يعني الأذان للناس فإن كولان حي على الصلاة نداء لهم أي هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح الإقامة مشتكة من القيام لانها إعلاما بالقيام للصلاة فالاذان لإعلام البعيدين إلي يأتوا والإطامة إعلام للحاضرين ان يقوموا ولهذا الاذان يمد يمد صوته بكلمات الاذان مدا زائدة ويرفع صوته بقدر ما يستطيع ويمد كل كلمة ويقف بعد كل جملة كل جملة يمدها أي بقدر ما يستطيع ثم يقف بعدها ثم يبدأ بالجملة الثانية لماذا؟ لتطول مدة الإلقى فيسمع الغافلون فيسمع المشغلون وعما الإقامة فانه يحضرها يسرع فيها وذلك لأن الإعلام الحاضرين والحاضرون يسمعون يسمعون من أوله الأذان والإتمة من فروض كفاية وفروض كفاية هو الذي إذا قام به واحد يكفى عن الباقين أو إذا قام به من يكفي سكت عن الباقية. فإذا أذن واحد في الحي فلا يلزم البقية أن يؤذنوا. وكذلك ايضا الإقامة. هذا هو فرض كبه إذا قام بمن يكفي فسا عن الباقين. الدليل هو هذا الحديث. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. هذا أيضا حديث مالك من الحويدة. فليؤذن لكم احدكم امر الامر يقتضي الوجوب الاذان من شعائر الاسلام الظاهره مثل الجهاد فلذلك يقاتل من ترك الاذان على القريه اثبت انه صلى الله عليه وسلم إذا كان غازيا وقرب من بعض المياه أو بعض الأماكن استمع وابتصلها فإذا سمع الأذان عرف بأنهم مسلمون وإذا لم يسمع اذانا عرف بأنهم ليسوا مسلمين فأغار عليهم هكذا يدل على أن الأذان شعار من شعائر المسلمين يختص بالحضر والصحيح أيضا أنه يكون في البوادي ونحوها كلمة الحضر اسم للقرى الذين يكونون حاضرين ان الناس اما حاضرون إما بادي. البوادي إذا كانوا مجتمعين أعلى بيوت المشعر فإنهم يؤذنون ان يجتمعوا على اداء الصلاه كذلك عض في السفر ايضا يكون الاذان يكون في القرى وفي الامصار وكذلك عض في البوادي وكذلك على المسافرين يقول الامام ام عليك رحمه الله إنما يجب النداء في مساجد الجماعة. يعني المساجد التي تقام فيها الجماعة. إذا كانت مساجد مهجوره ليس حولها أحد. فلا حاجة إلى الأذن. ليس حولها سكان. فلا يؤذن فيها. إنما يؤذن المساجد التي حولها الناس. التي يحاطوا بها. حتى. المساجد المؤكسة للبوادي. العادة عن البوادي إذا نزلوا و خيامهم أو خدورهم أنهم يهيئون مسجدا. على صفة مسجد يحددون قبلته هؤلاء عليهم أن يؤذنوا. الأذان على الرجال. بخلاف النساء. ليس عليهن اذان اي لان الاذان يستدعي رفع الصوت والمراه غنيه عن رفع الصوت فلا يتولى الاذان امراه اي لانه فيه شيء من اثبات رؤونتها وجسارتها ورؤيه رجلها وليس عليهن ايضا اقامه الحاجه انهن أن يصلين من فردات اذا كنا في منزل مع أنه يجوز أن يصل لنجمها يقول أكاله ابن عمر وأنس أغيرهما ولا يعلم ألا معلموا خلاف وخلافهم قالوا بالشغل أنها كذلك أذهبت عن ابن عمر وأنس أنهم قالوا أنه ليس على النساء أذان أنه قد يكون بلدا أنه ليس بها إلا نساء الرجال قد نزحوا أو الرجال غابوا أو سافروا الى جهاد أو نحوه وبقي النساء بيها هذه الخجور أو بيها هذه القصور فإذا أردنا معرفة الوقت يعرفنه بالتقدير أي تقدر كل واحدة تندخل الوقت وتصلي كذلك على الاحرار المملوك لا عزان عليه وذلك لأنه لا تلزمه الجماعه لانه مطالب بخدمه السيده يشتغل بخدمه ملكه اف الجمله ملاكهن عن سادتهم ولكن اذا كان يسمع النداء المسجد قريب تعين عليه ان ياتي الى الصلاه وألزم سيده بأن يرخص له وذلك لأن العباده فرض عليها فطاعه الله مقدمه على طاعه السيده اذا لم يكن هناك ما يمنع يقول ويسنان للمنفرد يعني سنه للانسان المنفرد وحده يستنى ان يؤذن وحده يقول في هذا الحديث عن اخوه بن عم المرفوعه يعجب ربك من رائع غنم في راس شظيه شظيه يعني جبل صغير مرتفع في راس شظيه جبل يؤذن بالصلاه ويصلي وحده ليس عنده احد يقول الله عز وجل انظروا الى عبد هذا يؤذن ويقيم الصلاه يخاف مني لقد غفرت لعبدي وادخلته الجنه هكذا روح هذا قد يكون الحديث به مقال وقد ورد أرد ايضا حديثا اخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي در أني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك وحضر وقت الصلاة فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنا ولا إنس ولا شيء إلا شهد له فيشرع الى المسافر ان يرفع صوته بالاذان ولو كان وحده لتشهد له البقاء حتى ولو كان راعي غنم او نحوه اذا حضرت بعض الصلوات فانه يرفع صوته ويؤذن كذلك ارى المسافرون المسافرون اذا كانوا جماعة اثنان او اكثر فانهم يصلون جماعة ويؤذنون الدليل لذلك هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم قال لمالك من الحويلة وكان مالك من الحوالي جاء من شرق البلاد جاء من أجر الأحسى أو كريبا منها ومعوا جماعة من هذا القيص ونحوهم يقول له والابن عم الله إذا سافرتما فأذنا وأقينا وَلِعْ أُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا وكانوا في القراءة متساوية لأنهم قد ما سوا فأمرهم بأن يؤذن معلوم الاذان من واحد لا يؤذن الاثنان وكذلك الاقامه ثم قالوا لي أُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا فدل على أن الاثنان يكون لجماعة فادموا بالبخارف الصحيح على هذا الحديث باب اثنان فما فوقهما جماعة وأرد هذا الحديث قال رحمه الله ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه ولا يصحان إلا مرتبين, إلا مرتبين متواليين عرفا لأنه شرع كذلك فلم يجوز الإخلال به قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطلا للإخلال بالمولاة فإن كان يسيرا جاز قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم وان يكون من واحد فلا يصح ان يبني على اذان غيره ولا على اقامته لانه عباده بدنيه فلم يبني فعله على فعل فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاه قاله في الكافي وفي الانصاف لو اذن واحد بعضه وكمله اخر لم يصح بلا خلاف اعلمه بنيه منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يقول لا يسرع الأذان للنساء بل يكره ولو بلا رفع صوت رفع الصوت من المرأة لا يصلح الصوتها قد يكون فتنة ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم الصلاة امر الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق اي لا تسبح المراه فيسمع صوتها وانما تصفق وذكر العلماء انها لا ترفع صوتها بالتلبيه بل تسمع رفيقتها مع امر الرجال ان يرفع صوتها بالتلبيه فالنساء لا, لا يشرح لهن الاذان ولو في الصوت ولو بقدر ما يسمع اهل البيت لأن وظيفه الرجال فبين او بهم فالمراه لا تتشبه بالرجال فيما يختص بهم ولا يصح الاذان والاقامه الا مرتبين متواليين عرفا لانه شرع كذلك ذلك فلم يجوز الإخلال به قال في قال في الكافي قاله الكافي لأنه لا يعلم أنه عذاب بدونهما حتى أرتيء أن يبدأ بأربع تكبيرات ثم بأربع تشكودات ثم بأربع حيلات ثم بتكبيرتين ثم تهليلا فلو قدم الشهادات قبل التكبيرات ما صح ولو قدم شهادتان محمد رسول الله قبل شهادة لا اله إلا الله ما صح ولو قدم الحي على قبل التشاهدات ما صح ولو قدم حي على, على قبل حي على الصلاة ما صح ولو قدمت تهليلة الأخيرة على التكفيرتين ما صح إلا أبد من الترتيب الذي هو معروف هذا من الترتيب كذلك الموالات فلا يصح متفرقا فلو مثلا أنه كبر التكفيرات الأربع ثم نزل أو ذهب ويجعلك قضاء حاجه او نحوها او اكبر يتنفل ثم رجع ليكمل الاذان فلا بد ان يعيده ولا يبني على ما مضى اذا سكت بين جمل الاذان سكوتا طويلا اقدر دقيقتين او ثلاث دقائق وهذا التكبيرات أو بأثنائها فإنه يستهنف لا بد أن يكون الاذان متواليا وهكذا ايضا الإقامة أن يكون متواليا المهلاة مأمور بها في العبادات، تقدم أن في الطهارة في الوضوء اشتركوا الموالاه فلو غسلوا وجاءوا يديهم ترك غسل, يديه غسل البركه حتى يبس اختلت الموالات وذكروا ايضا ان الطواف سبعه الاشراف لا بد من الموالات الا شيء يسير اي ليعذر كذلك الاذان والاقامه لا بد من الموالاه بينها يأتي بها في من واحد وان تفرقها تملك ان يسير بان سكت بين التفكيرتين مثلا للتنفس او الاجابه ليجيب نفسه فلا مانع اذا مد صوته بالتفكير الاولى ثم سكت وكبر تكبيرة مخفضة للإجابة ثم مد صوته بالتكبيره الثانيه ثم سكت سكوتا أيضا يجيب نفسه ويترد علينا نفسه ثم كبر الثالثة وكذلك فمهل هذا لا يعتبر تفريقا وكذلك الشهادة إذا مد صوته بشهادة الأولى ثم سكت ليجيب لي نفسه يجب أن يشهد أن لا إله إلا الله سرًا يقدر خمس ثواني أو نحوها ثم يجع بشهادة الثانيه وهكذا شهادة محمد رسول الله إذا وقف بعد كل واحدة خمس ثواني أو ست ثواني أو نحوها لا يعتبر هذا التفريقا التفريق إذا طالت المدة اذا طال سكوته يقول لانه لا يعلم انه اذان الا بالترتيب لو سمع الناس انسانا طبعا صوت ابيك وليشهد ان لا اله الا الله لقالوا ان هذا يتشهد انه ليس اذان قلت سمعوا او يا بقوله واساطه الكور هي الى الصلاه انك ان لي هذا ليس مؤذن انما يدعو الناس لحضور الصلاه هنا يكون هذا اذانا كذلك ايضا ان فضل التكبيرات الاربعه اذا ما كفى اذا بيتوضا او اذا بيتوضل او مثلا اذا جاي سنهفل يصلي ركاة إلى يعود فإن الناس لا يعلمون بأن هذا أذى حتى يكون متواليا من أوله إلى آخره إذا سكت سكوتا طويلا البطل البطل الأذى يمكن حد السكوت خمس دقائق بين التكبيرات أو بين التكبيرات والتشهدات خامس دقائق أو ست يعتبرها على سكوت المغطلة كذلك إذا تكلم بكلام طويل البطل لأنه أخلى بالموالاه مثلا أنت من التكبيرتين أو من الاربع ثم اشتغلت يتكلم يا فلان افعل كذا وكذا فإنه حصل كذا وكذا يا فلان اذهب الى المكان فلان وحيث الفلان واخذ يتكلم بكلام أجنبيا في أثناء كلمات الأذان حتى كان الكلام مواحق لانه اخل بالموالاة أما إذا كان يسيرا هذا بس. حلو مثلاً أن الإنسان سلم عليه فرد عليه السلام أو سأله أيها المؤذن اين باب المسجد فأشار إليه وقال من المكان الهلامي عين المتوضع اين, أين اماكن الافتحمام يسأله فعجابه عفل أمانة ولا يكون هذا أكثيرا كلام يصير كلمتين ثلاثة كلمات ألا قال الأمان البخاري رحمه الله وتكلم سليمان بن صرد في اذانه سليمان بن صرد صحابي مشهور يكتل في أيام الفتن ذكر أنه كان يؤذن فنكر البخاري رحمه الله أنه تكلم في الأذان ولعل ذلك لمصلحه ولعله عظى كلاماً كوي قال الحسن الحسن البصري رحمه الله إلا بأس أن يرحك وهو يؤذن أو يقين يعني قد يرى ما يعجبه وقد يسمع كلمة تغشيك فيغلبه الضحيك ولا يعتبر هذا مغطلق بخلاف الضحيكين الصلاة فانه يغطلها كذلك ايضا الضحك وهو يقيم بأن سمع كلمة أو نحوه يقول احترط أن يكون الأذان من واحد وكذلك الأذان والإقامة فلا يصح أن يبني على اذان غيره لو أن الإنسان كبر التكبيرات يتشاهد التشاهدات ثم توقف هذه مثلا أو لإغماع أو نحو ذلك وجاء آخر أهل نقول له كمل ارتفع الحيره ثم بعدها نقول له استأنف ابدا الاذان من اوله لانه لا بد يكون من واحد هكذا لا ابني على اذان غيره وكذلك ايضا الاقامه لو اقام إلى قوله قد قامت ثم عجز جاء اخر فانه يبدا الاقامه من اولها ولا يبني على اقامه غيره عباده بدنيه فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاه الصلاه لا بد ان تكون اربع ركعات كلها من واحد فلا انه يصلي ركعتين هم يوكل واحد يصلي عنه هكذا بالكافئة في الانصاف. يقول لو أذن واحد بعضه اخر آخر لم يصح بلا خلاف نعلم ثم كلام الواتن وأن يكون من واحد الظلم في يكون يعود على الاذان والإقامة أن يكون من واحد وهذا عظم استحب يتذكرون في بلغ المرامي حديث الصدائي الزيادة الصدائي أنه حضرت الصلاة فعزا ولما جاءت الإقامة أراد بلال أن يقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا صدا إن أزن ومن أزن فهو يقيم فدل على أنه ما يكونان من واحد يتولى الأذن ويتولى الإقامة الدليل ذلك هذا الحديث من أزن فهو يقيم ولكن قد يجوز أن يؤذن واحد ويقيم غيره يقيم آخر غيره اذكر في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد الله رباه الذي رأى أنه لما رأاه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال إنها لرؤية حق فألكها على بلال فإنه أنجى منك صوته ثم إنه قال يا رسول الله أنا الذي رأيت وكنت أحق ان اتولاه قال فاقم انت فامره بان يقيم عن الذي اذن بلال فدل على يجوز ان يتولى الاقامه غير الذي تولى الاذان ثم يقول بنيه منه اي ان الذي يتولى الاذان ينوي وكذلك الذي يتولى الإقامة ينوي أن هذا أزانا لدخول الوقت وأنه لإعلام الناس بأن الوقت قد دخل وأنه لأجل إعلام الناس لأجل أن يتوجهوا لاداء هذه الصلاة هناك هنا يو الله أعلم الله عليه